الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما الحديث متصلا قوله تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم هنا نفى النفع في السحر كما قلنا من قبل ليس فيه نفع مطلقا وقد نفى هذا النفع بعد قوله يتعلمون ما يضرهم يتعلمون ما يضرهم ففيه ضرر بل هو ضرر وليس فيه نفع فقوله ولا ينفعهم هذا تأكيد لضرر السحر لئلا يتوهم أنه ضرر معه شيء من النفع فيكون من قبيل عطف التأسيس وليس بعطف التوكيد يعني هو ليس بمجرد توكيد هو يفيد التوكيد نعم ولكن فيه معنى يؤسس معنى جديد يعني لو كان السحر مثلا فيه ضرر ونفع قد يتوهم هذا فالله عز وجل قال ويتعلمون ما يضرهم فقد يقول قائل وفيه نفع سكت عنه فهنا حينما قال ولا ينفعهم فمن الأشياء ما تكون ضارة ولكن فيها نفع فينظر بعضهم بعض الناس إلى جانب النفع الذي فيها ولو كان قليلا فيتعاطاها ويتبعها ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اتباع الأهواء والضلالات أنحو ذلك يقول بأن الباطل قد يكون معه شائبة من الحق فيكون ذلك داعيا إلى اتباع هذا الباطل من قبل بعض الناس يعني اللي يقول لو كان باطلا من كل وجه لما تبعه أحد ولا ما قبله احد لكن يكون فيه شائبه فتعلق به بعض النفوس فكذلك كما سبق في الخمر والميصر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فالعبرة بما غلب في هذه الشريعة وكما ذكرنا من قبل بأنه لا يوجد في الدنيا مصالح خالصة صرفه ليس فيها شوب لا يوجد وإنما العبرة بالغالب ولذلك فإن الشريعة إنما تنظر إلى هذا الغالب ولا تنظر إلى المفسدة المرجوحة القليلة في المصالح الغالبة أو ما تنظر إلى المصالح القليلة في المفاسد الراجحة ولهذا يقول صاحب المراقي وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي يعني ما قال أحد بتحريمه العنب يعصر منه الخمر هذه مفسدة فما دفعت هذه المفسدة بتحريم العنب وزراعة العنب وبيع العنب هؤلاء الذين يتعاطون هذه الصنعة ويعصرون العنب للسكر أو للمسكر أو للخمر هم قله بالنسبة لمنافع العنب العامة فلم يحرم بيع العنب ولا زراعة العنب مع وجود هذه المفسده. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البقر بأن لحومها داء وألبانها شفاء المقصود بذلك أن لحومها تتضمن داء لكن هذا لا يعني ان المنافع العامه منتفيه فهذا الداء وان كان موجودا فيها الا انه لم يصل الى ان يكون غالبا ولهذا امتن الله عز وجل بها على عباده ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل اذ ذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين هذا بعد قوله ومن الأنعام حمولة وفرشة فهذه من جملة الأنعام بالإجمع فوجود مفسدة في المصالح الغالبة لا يؤثر فيها المنع والتحريم فالشارع حكيم ما غلبت مصلحته فهو حلال وما غلبت مفسدته فهو حرام ولهذا فإن العلماء يمثلون لهذا بامثله كثيرة في باب سد الذرائع وفي نوع من أيضا طرق استخراج العلة في القياس وهو ما يسمونه بالمرسل فمثل هذا على كل حال اشار سكت عن هذه الأشياء فهي على الإباحة مثلا أو أنه صرح بإباحتها يكون ذلك بدليل نصي نقلي فكل ذلك باعتبار ان الغالب المصلحة كما أنه يحرم ما غلبت مفسدته ولو وجد فيه بعض المنافع فقوله ولا ينفعهم اذا يفيد التأسيس يعني لم يحرمه الله عز وجل باعتبار أنه يضر مع وجود منافع السحر ليس فيه منافع فهو يضر ولا ينفع وكذلك أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ليس له نصيب بمعنى أنه يكون كافرا كما سبق فيؤخذ من هذا من قوله ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ان العالم اذا عمل بخلاف علمه كان علمه كالعدم يعني كان بمنزله الجاهل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق قل لبئس ما شروا به اموس لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون نزلهم منزله من لا يعلم لماذا بعد ان اثبت لهم العلم فذلك العلم لم ينفع ولم يؤثر امتثالا فصار بمنزلة العدم فنزلهم منزلة الجاهلين فقال لو كانوا يعلمون فالعبرة أيها الأحبة ليست بكثرة المعلومات والحفظ وإلا فاليهود قد ذمهم الله عز وجل وذم أحبارهم لما لم يورثهم ذلك امتثالا وعملا وهكذا حينما يستوي طالب العلم مع العامة فيما يأتي ويذر بل قد يكون إقباله على الطاعات أسوأ وأضعف من إقبال كثير من العامة عليها قد تجد العامة تجد بعضهم يتسابقون على الصف الأول أو الصلاة خلف الإمام أو نحو ذلك وقد تجد بعض طلبة العلم يأتي مشبوقا نحو ذلك فهذا علم لا ينفع قد تجد بعض العامة يحرص على العبادات المتنوعة في هذه العشر يجد ويجتهد ويتصدق ويصوم هذه العشر ونحو ذلك وتجد هذا طالب العلم بطالا لا يرفع بذلك راسا ولا يتغير من حاله ولا من كسله الصلوات تفوته ولا صيام ولا زيادة صدقة ولا تكبير ما فائدة العلم إذا كان الإنسان بهذه المثابة والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من علم لا ينفع فيكون حجة عليه بل قد يطلب لنفسه المخارج والحيل فيتعلم أن هذه المسائل فيها خلاف أو يتتبع الشواذ كما نسمع في هذه الأيام وترسل هذه الرسائل وتطير في الناس صيام يوم عرفة لا يشرع, صيام يوم عرفة لا يشرع هناك من يقول هذا وصيام الست لا يشرع وهلما جرا فقد يجد أن هذه الأشياء تلبي حاجة في نفسه فيترك حتى صيام عرفه وصيام عاشوراء اذا وافق يوم السبت وصيام الست ويضرب النصوص بعضها ببعض ويحتج بحجج لا تسعف ويقول هذا غير مشروع وهذا الذي أنتم عليه ليس بشيء قد يتورع العامي من الشرب قائما وهذا يتعلم ثم يطلع على كلام أهل العلم الخلاف في المسألة ويشرب وهو قائم ولا يبالي وإذا نصح بادر أن المسألة فيها خلاف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من زمزم وهو قائم وهكذا يحتج بأشياء لا تسعفه في هذا المقام لكن من يريد أن يتملص من ربقة الشريعة ومن حدود الله عز وجل فإن ذلك لا يعجز أمثاله فالعلم يزيد الإنسان خوفا من الله وتقوى وإخباتا وتواضعا ويزيده طاعة وقربه، ولا يكون العلم سببا لخروجه من ربقة التكليف أو الإغراب على الناس أو التلبيس عليهم أو زعزعة الثوابت عندهم في أمور مستقرة تلقوها عن علمائهم الراسخين ثم بعد ذلك يفجأ الناس بأن ذلك ليس بمشروع فيتشككون في كل شيء كل شيء صار قابل للتشكيك ويطير الناس بهذا وينشغلون بهذا الكلام بين راد وموافق ومؤيد وما إلى ذلك كتب أحدهم كتابا في أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ليس بواجب وإنما سنة فأرسله فلم أقرأه الكلام في هذه المسألة والشبه التي فيها معروف ثم بعد ذلك أرسل يسأل يقول ما اجبتني قلت ما كل شيء يجاب عنه دع عنك هذه المسائل وانصرف عنها واشتغل بما ينفع ولا تظهر هذا في الناس وأرى أن تسجر به التنور قال أنا قد طبعته ونشرته لكن أريد أن أعرف رأيك طبعه ونشر هذه مشكلة والله المستعان أصار الناس يترقبون ما الجديد ما الذي سيأتي أنه ليس بمشروع هل هذه الصلوات التي نصليها فيها شيء ايضا ولا لا هل هذا الصوم من صوم رمضان في شيء ولا ما في شيء ما الذي بقي عليهم فالمقصود ان الله عز وجل هنا قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم هذا في السحر لكن قد يتعلم الانسان في غير السحر ما يضره ولا ينفعه مثل لو انه اخذ العلم الشرعي من غير ماخذه الصحيح كما يقول الشاطبي رحمه الله عن أصحاب الهوى يقول يطلب في الادله ما يوافق هواه يعني يبحث ما يوافق هواه فهؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه منه وأما طالب الحق فهو يعرض عمله على الادله ليعرف صواب ذلك من غيره وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ما له في الآخرة من خلاق هذا يدل على أن هذا السحر لا ينفع صاحبه في الدنيا لأنه قال تعلمون ما يضرهم ولا ينفع وفي الآخرة لا ينفع يعني لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة وأمر لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة بل لا يكون لصاحبه نصيب في الآخرة فينبغي أن يجتنب وأن يحذر غاية الحذر لأن مبنى هذا السحر على الشرك كما سبق والكذب والظلم وكما قال شيخ الإسلام بأن صاحبه إنما مقصوده الظلم الفواحش فهو من أجل أن يتمكن من الفواحش أو يمكن غيره يعني ذاك يحب امرأة فيريد أن يصل إليها فيكون ذلك عن طريق السحر مثلا قد تسحر المرأة تخرج تطلب الفاحشة وقد يسحر الرجل ويكون كذلك وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل فالكافر لما لم يجعل له نصيب في دنياه لما الكافر لما لم يجعل لربه تبارك وتعالى نصيبا من عمله في الدنيا لم يجعل الله له نصيبا في الآخرة جزاء من جنس العمل ولقد علموا لمن اشتراه يعني في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. ثم أيضا تأمل هذا التوكيد بالقسم وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشتراه. اللام هذه تدل على القسم المحذوف فهذا تأكيد لهذا المعنى أنه ليس له خلاق عند الله ليس له نصيب وأيضا يحتمل أن يكون لأنه نزلهم منزلة المنكرين فأكده بالقسم لإثباته ذلك أنه ليس له خلاق عند الله عز وجل فكانهم يكابرون ويجادلون في هذه القضية لأن حالهم في الواقع هو حال المنكر لأنهم تركوا الكتاب المنزل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولاحظ التكرار في قوله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون كرر الفعل الدال على العلم مرتين عالموا لو كانوا يعلمون فهذا في تسجيل عليهم بانهم لا يعلمون ما هو النفع الحقيقي عالموا لمن اشتراه لو كانوا يعلمون في النهايه اذن هي العلم الذي ينفع منتف عنهم وكذلك أيضا لاحظ التنكير في قوله خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق خلاق نكرة ما له في سياق النفي وقد سبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم ما له في الآخرة يمكن ممكن يقال ما له في الآخرة خلاق لكن قال من خلاق يعني ما له من نصيب إطلاقا لا قليل ولا كثير، هذا نص صريح في العموم، يعني هذه صيغة قوية جدا في العموم لأن من تنقل النكره في سياق النفي من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، فهذا كله يدل على عظم جرم من تعاطى هذا السحر، ولذلك لم يكن لمعاطيه أي حظ. من الخير صلى الله العافية في آخرته ثم أيضا يؤخذ من قوله من هذه الآية ومن قوله لو كانوا يعلمون أن الصاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يحذر ما يضره شيء الضار يجسنبها لكن الذي يقع عليها كما يقع الأعمى على النار والحية مثل هذا لا ينتفع بعلمه بحال من الأحوال ولاحظ هذه الأفعال المتتابعة واتبعوا ما تتلو مضارع تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون فعل مضارع يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين الذابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد هذا فعل مضارع حتى يقول إنما يقولا وهذا أيضا فعل مضارع هذا الرابع في هذه الآية إلى أن قال فيتعلمون منهما يتعلمون هذا هو الخامس ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا هو السادس ثم قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم هذا السابع ثم يضرهم هذا الثامن ولا ينفعهم ينفعهم هذا التاسع تسعة أفعال جاءت بالمضارع مع أنه حكاية لفعل ماضي قضية مضت فجاء بالفعل المضارع فهذا أدعى لاستحضار تلك الحالة كأنك تشاهدها وهذا يصورها في النفس يدل أيضا على الاستمرار أن هؤلاء على نفس المهيع والنهج وعلى الطريق الذي سار عليه من قبلهم إن السحر ينتشر كثيرا في اليهود كما هو معروف وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وايضا أم المؤمنين كان لها جارية يهودية سحرتها فهو فاش فيهم يتعاطونه وتجد مثل هذا السحر فاش في أهل الضلال تجده كثير في طوائف الباطنيه والرافضة وما إلى ذلك تجد ذلك في كبرائهم وشيوخهم ومقدميهم وكما سبق بأن شمس النبوة إذا ضعفت في مكان كثر فيه السحر والشعوذة وإذا سطعت في مكان وأشرقت تبددت تلك الظلمات فظهرت أنوار السنة ولذلك ذاك ذهب كما ذكرنا في الكلام على الاختلاف لما جاء نصير الشرك الطوسي وصار وزيرا للخليفة العباسي فماذا فعل بالحديث وأهل الحديث والعلم والفقه وما إلى ذلك أعطاهم أجورا زهيدة وأقام المراكز والمواقع للفلاسفة ولأهل الديانات أصاروا يتناظرون وما إلى ذلك وأجرى الأجور الكثيرة على أهل تلك العلوم الفاسدة فقامت سوقهم والله المستعان هذه بعض الوقفات مع الآية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداتا مهتدين إذا كان لديكم إضافات هاتوا في إثبات السحر كما ذكرنا سابقا خلافا لمن أنكر حقيقة السحر كما قاله بعض المعتزلة وكما أنكره بعض المعاصرين وإثبات الشياطين وجود الشياطين وهؤلاء أنكرهم بعض المعاصرين للأسف بعض أصحاب المدرسة العقلية أجد في كلام هؤلاء للأسف يقولون بأن الشياطين بمعنى الشر الموجود والملائكة الخير الموجود صلى الله العافية ويقولون أن قصة آدم وإبليس هي عبارة عن قصة عمزية للصراع بين الخير والشر للأسف تجد هذا في كلامهم مدرسة محمد عبده ومن تأثر به يعني هم يريدون أن ينكروا كل الأشياء الغيبية من أجل أن يعرضوا إسلاما يقبله الماديون من أهل الحضارة الغربية فأنكروا هذه الحقائق الغيبية أولئك ركن من أركان الإيمان والجن وجود الجن الشياطين هذا ثابت في القرآن كيف ينكر من أجل أن يقبل أولئك إسلاما مشوها محرفا إلى جهوب حل السحر إذا عرف مكانه أو بالرقعة الشرعية ولا يجوز الذهاب إلى السحرة من أجل حله هذا في المربوط عن امرأته أو المرأة حينما تمنع من زوجها فذكر الحافظ بن قيم وغيره بأنه يؤتى بسبع ورقات من السدر ويدق بين حجرين ثم يوضع في ماء ويقرأ فيه على سبع مرات الفاتحة والقواقل الأربع ويكون ذلك حلا له بإذن الله يغتسل به وقد يشرب شيئا منه وهذا لم يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أصل الرقى من الطب والطب الأصل فيه الإباحة ما لم يشتمل على محرم لا يحتاج إلى دليل ما دلت التجربة عليه لكن كثير من الناس قد يتقولون أشياء ويتخرصون وليس لها أصل وهناك أشياء مهمة مشتبهة فقد يكون لها نوع تقرب إلى الشياطين فتترك أو يكون هذه لربما كانت من تلاعب بعض الشياطين بهم الجن اللي يقولون أسلمنا أو كان ذلك من تلاعب بعض من ينتسب للروقيه نعم يقول الشيخ في قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أنه رد على من قال بأنه يحل السحر بالسحر فالسحر ضرر ليس به نفع فلا يلجأ إلى الساحر وجاء الوعيد في من أتى ساحرا أو كاهنا الذين يأتون السحرة أو يأتون الكهنة ولذلك لا يجوز حتى مشاهدة هذه البرامج التي يظهر فيها سحرة ولا متابعتها ولا الفرجة ولا سؤال هؤلاء لأي سبب كان نعم صحيح ما يمكن التفصيل في هذا لكن النشرة التي ذكرها حل السحر بالنشرة كما ورد عن بعض التابعين المقصود به حله بالرقية الشرعية لأن النشرة تقال لحل السحر بالسحر وهذا لا يجوز وتقال أيضا لحل السحر بالرقية الشرعية وإذا نظرت إلى الضرورات الخمس أعلاها الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال فلا يمكن أن يبذل الدين بالذهاب إلى السحرة فيذهب دين الإنسان ولقد علم ولا من ما ماله في الآخرة من خلاق من أجل استبقاء النفس فيقولون ضرورة قال لا النفوس تذهب في سبيل حفظ الدين العلماء قالوا الذي يكون بغير استعانة بالشياطين ونحو ذلك محرم لكنه لا يصل إلى الشرك والكفر لكن يبقى النظر أنه هل يكون للسحر أثر بإذن الله بمجرد كونه حقاقير ونحو ذلك ما لم يكن تمويها أو أن تأثيره يكون بالاستعانة بالشياطين شياطينهم هم حلقة الوصل هم حلقة الوصل فهذه الأعشاب والأدخان ونحو ذلك هل يبي مجردها أو مع الشياطين حضرة الشياطين وفعل الشياطين هذا الذي يظهر إلا أن يكون ذلك من باب التمويه ومعرفة خواص المواد فيكون من باب الحيل أما الذي يكون له تأثير فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يكون إلا عن طريق الشياطين لا يكون إلا عن طريق الشياطين وقد سئل بعض هؤلاء الذين يتعاملون مع الشياطين حينما أعطى هذا رجل يذهب يعني حينما يأتيه مريض لا يخبره المريض ما به لما يذهب هذا الرجل يدخل في غرفة يغلق الباب ثم يرجع ويقول بك كذا وكذا وكذا طبعا يسأل ما اسمك وما اسم أمك الأم ثم يقول بك كذا وكذا فقد يخبره عن اشياء صحيح ثم يعطيه بعض الأدخان الشيء يبخر بها أو نحو هذا فقيل لهذا طبعا هو يعطي موعدا بعد مثلا ستة أيام أو سبعة أيام فقيل أخبرنا الآن فقال ما يظهر لهذا الآن إن كنت مستعجل يوجد فلان يظهر له بعد يومين وفلان يظهر له بعد ثلاثة أيام وفلان يظهر له بعد أربعة أيام أنا بعد ستة أو سبعة أيام فحينما يعطي هذه الأشياء يقال هذه موجودة بالسوق قال نعم طيب نشتريها نحن من السوق ونضعها يقول لا هذه أنا الذي أعطيتك إياها يعني الثاني التي بالسوق ليس لها هذا الأثر إذن هي ليست مجرد مواد أعشاب أو أشياء يبخر بها تباع هكذا وإنما هو الذي أعطى معنى ذلك أنه لها تعلق بهذه الأمور الشياطين والسحر الله أعلم نعم نعم الساحر له توبة والشرك لأنواعه يذتاب منه إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاهده تحت المشيئة ما دون الشرك أما الشرك لا بد فيه من توبة فإذا تاب الساحر وصحت توبته التوبة من كل شيء الله يقبل التوبة عن عباده تاب المشركون من شركهم وقبل الله توبتهم. نعم استخدام ايش يقول ماذا عن استعمال الملح يوضع الملح في عركان الدار ونحو ذلك يرش البيت مثل هذا ويقولون يطرد الشياطين هذا يحتاج إلى إثبات والله يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم يعني هذا بعض الذين يشتغلون بالرقية يقولون هذا من الدجل وأنه لا أصل له وأن هذا كذب ونحو ذلك وبعض هؤلاء يقولون ان هذا ينفع في طرد الشياطين صدق من ولا تقفوا ما ليس لك في علم وإثبات خاصية لشيء لا تثبت حقيقة يكون من قبيل الكذب على القدر لا يجوز كان يقال مثلا هذا النوع من المياه المعدنية إذا اغتسل فيه الإنسان يبرأ من الروماتيزم مثلا وتبين هذا الكلام من الناحية الطبية غير صحيح فهذا لا يجوز ويكون من قبيل الكذب على القدر يعني أضاف شيئا لم يجعله الله إلى شيء لم يجعله الله عز وجل من خواصه يقول إذا كان هذا بمعرفة خواص المواد أو خفة اليد بدون استعمال الشياطين يعرف خلاص المد يموه على الناس فالدجل حرام فهذا مبناه على الزور والكذب والدجل والاحتيال والتمويه فهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم يقول تقسيم سورة البقرة على أهل الدار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة أيام تقرأ فيه فبناه للمجهول فدل ذلك على أنه لو تقاسموها فقرأ هذا جزء وهذا جزء وهذا كذلك جزء منها ثلاثة أربعة خمسة تقاسموها للبيت وضعوا لأنفسهم أجزاء كل يوم يقرأ واحد منهم هذا المقدار اللي عليه فإن ذلك يحصل به المقصود والله أعلم ينفر من البيت الذي تقرأ فيه تقرأ فيه فهي مقروعة في هذا البيت فلا إشكال هذا أبلغ الشيطان يفر من ذكر الله عز وجل الشيطان يفر فالبيوت العامة بذكر الله يفر منها الشيطان الإنسان الذي يكثر من ذكر الله عز وجل يفر من الشيطان ويخاف يخاف منه فالناس الذين يتسلط عليهم الشيطان بالوساوس والخواطر والمخاوف لا سيما في أوقات الضعف أو في المفاصل مفاصل يعني أشياء مفصلية هذا البنت تتزوج أو هذا الشاب يريد أن يتزوج أو هذا الإنسان الآن انتقل من الدراسة للعمل أو انتقل من مكان من بلد إلى آخر أو كذا فبعض الناس أو يريد أن يجري عملية أو يريد أن يذهب يعني مذهبا بعيدا وسفر أو نحو ذلك فبعض الناس يضعف في مثل هذه الأحوال فإذا ضعف تسلط عليه الشيطان فبدأ يلقي في قلبه الوساوس والخواطر والواردات السيئة ف. يحصل له بسبب ذلك من الانزعاج والوساوس المقلقة ما يشغله به في ليله ونهاره عن ذكر الله وطاعته وعن ما هو بصدده من أمور دنياه قد تجد هذا لسان يبكي وكأن مررا لشدة ما يجد من هذه الخواطر والوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبه فما هو الحل والعلاج مع الاستعاذة وكثرة ذكر الله عز وجل، فليس لهذا الشيطان سلطان على مثل هؤلاء، ولا يستطيع الاقتراب اصلا منهم، والله أعلم. طيب، السلام الله.